أو الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنت كبير منك يا موسى بجا حیات تسع، فایذای حیات قال خذها تخف سيرة الأولى وظن يذكئ ن ي ذ ك ا Wo me and the دن اخر. Oh John! وَجَعَلْمِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي کینو <تصفيق> <كي> نسبحك ک کثیر ك كثيرا إنك كم سؤل لك يا موسى ولا قدمنا دعوتي تشع لك يا موسی بِسِرِّ حِينٍ إن تمشي او توكن که تقر عینها ولا تحزن تنسين في اهل ثم جئت على القدر وقتلت نفسا فنجين فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قذري مُوسَى موسى واصطنعتك And فَقُولَ آلَهُ قَوْلًا لَيْنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى إِذْ the heaven I <laughs> له <تصفيق> يتذك <تصفيق> <تصفيق> ربنا You have a Ox, ينطق غ غ